بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء كتاب نحكمت آياته ثم فصّلت من لد الحكيم الخبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ونستغفر ربكم ثم تبو إليه يمتعكم متع حسناً يمتعكم متع حسناً إلى جرم مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ولَئِنْ قُلْتَ يَنَكُمْ مَبْعُوثُنَّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَرَنَا عَلَى الْعَذَابِ إلَى أُمَمٍ عَدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ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 لا يقولن ذهب السيئات عنني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وَضَايَقُوا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نذير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 فلا تكُفِ مِيرَةٍ مِنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ بِالرَّبْبِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ يَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْشَّاهِدُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم وأخبطوا إلى ربهم ملاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ تذكرون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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم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 وَيَا قَوْمِيَّ من صُرْنِي مِنَ اللَّهِ امْتَرَدْتُهُمْ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا قُل لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عِيُّرُكُمْ لَيْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لَمْ نَظَلْ مِينَ قَالُوا يَا رُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرُ تَجْدَالٍ أَنَا تعدنا بِمَا تَعْدُنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إن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 ولا تخابني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لئم من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون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 وَأَلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا مَنْ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ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 وَنَادَى رُوحُ الرَّبّهُ فَقَالَ رَبّي مَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَن تَحْكَمُ الْحَاكِينِ قَالَ نُوحٌ إِنَّهُ لَيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ بَلْ رِسَلَك بِهِ عِلْمٌ إِن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 إن أجري إلا على الذي فطرني أ تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدراة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمٍ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلُرُونَهُ شَيْئًا إِمَّا رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَدْجِينَهُ دُونَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 رحمة الله وبركاته عليهم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا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 وَمَا نُؤخِّرُهُ إلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكْلَمُ رَفْسٌ إلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَيْقٌ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كرمة سَبَقَتْ من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 وانتظروا إن منتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإلي يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما عم تعملون